وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وقالوا أبشر يهجوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله عني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنبأن بما عملتم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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويوجد جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 ما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاستقل الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَاللَّهُ شكور حليم